aina ندهو لا الذي نجانا من القوم الظالمين ذاك مفردات المهارات بعده هو الله تعالى بينها كانها هؤلاء الكفره الفجره يوصي بعضهم بعضا بالكفر بالانبياء والجحود بآيات ربنا الرحمن سبحانه جلل جلل يا قال الله تعالى لقد استنى نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون فخذنا من امام النبيين الا وارسل لقضيه الكون الكبرى وان الا في خلق الخلق هو تمحيط الله جل في علاه ومظاهر الكون بأسرها تنادع على ذلك كما قال المقيم خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك فإنه سيأتيك ولذلك كما قلت ما لب ملب إلا لب معه الشجر والحجر وما وحد أحد ربه جل في علاه إلا وحد الحجر والشجر ربه معه قال الله تعالى لجبال أولي معه والطيس وألن ناله الحديث وكان, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم حجر كان يسلم عليه بمكة وكان ابن مسعود يقول كلنا نسمع تسبيح الطعام فيناده النبي صلى الله عليه وسلم ولقد يرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره فإن الله هو الخالق المدبر المستحق أن ينفرض بالعبادة أفلا تتقون هذا إلعاب وتخويف يعني إن لم تتقوا فالعذاب الأليم والعقاب المخيل وأنتم لا تستطيعون عقاب الله ولا عذاب الله ذلك علاء قال الله ذلك علاء قال فإذا نرجع في الأذون بدلناهم جلودا, جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يمك كلامه على رؤوسه يمك كلاما لا سبعون الف دمان مع كل جماع 70 الف لا 70 جماع مع كل جماع 70 الف 70 ألف, الف من الملائكه ا فلات تخون المقاي و هنا في قوله افلات تخون اي ا الله ادل جل جلا في اولى وان تجعل بينك وبين عذاب الله بين أن تعبر بطاعة الله على من الله ترجو سعب الله وأن تكفر عن الحال الله على نور من الله وتخشى عقاب الله ولقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال القوم عبود الله ما لكم من إلهين ضيره أفلا تتكون فقال الملك الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وهذا الذي قال هو قومهود الذي قاله قوم ابراهيم لابراهيم وهذا الذي قاله قوم موسى لموسى وهذا الذي قاله قوم ايشار وهذا الذي قاله قوم محمد لمحمد الله قال في كتابه اتواصوا بي محمد فعجب من هذا من امه وتقول بذلك قال, قال, قال, قال الله جل الطنطون طغون قال فقال الماء ان من طامه كبراء القوم ووجهاء القوم والغنياء والاثرياء وصاحب المكانات يقفون على مكانتهم وغناهم ويقفون على امورهم هذه مشكله كبيره عند كل من تقدم الناس بمان أو بزطالين أو بجاين ولم يستقن باللااد التيوعلى ولا ييم قلبه لرببهه ميللا كمللا ولكن مالك إلى ما يعمليك من ماال أو منداات أو من الصطانين أو, أو من خدم أو من أو من عزوة أو من عايزة أو من القبيلة ولكنلا يمن قلبه للله ي تدف عليه وما تد بغض الله ذ ومن استعنا الغ اللهتقر والله بد عليه والغني حمد يا أي الناس أنتم الفقراء أو إلى الله والله هو غنيه الحميد. قال الله تعالى فقال المرء لدينا كفر من كبار القوم اذا هم يقولون ما اطاعوا كبراءهم ماذا قال دعوا قدامت الرسولاء انه هم الاذات لانه لادهم الذين كانوا سببا في فتنه طالب الذين الذين استكبروا الذين صوت ضايقهم من اهلهم قالوا طالب ان نحصر هناك بعد ان نجاكم نجاكم نجاكم, نجاكم اللهم انجانا نحصره ضاء عن الهله بعد ان الله منها فطالب امره الذين كابروا من قوم فهذا الا بشر منكم يريد ان يتفضل عليكم هنا أيضاً منزعت الرياسة والوزيانة والمكانة والتقدم انا أنا كل إنسان في نظرته وفي قوله يقول أنا أنا يقول انا أنا وهذه المشكلة الكبيرة جداً عندما أرمره نفسه يقول أنا لي أباع في الدعوة أنا لي في الدعوة هو مسألة البلاد أستقق وهذه المسألة المميتة التي نرىها في الأوساط المتزمة أنه وأنه ما دام أتبقى في الإجزام يمكن أن يسرخها في كل شيء وإن لم يأكل فهو ما دام معه بعض من يتبعه يتبعونه فلا بد أن يقدم على الناس وهذا الذي يعني في أزمات كثيرة كل ذرأي معجب برأي ويرى نفسه أحق الناس بالتقدم وهذا الذي من السلام وصفاً دقيقاً عندما قال وأعجاب كل ذرأي برأي إذا رأيت هوا مبتبعاً ورأيت شحاً مطاعاً وإعجاب كل ذرأي برأي فانتظر الساعة فقال المؤمن الذين كفر من قوليهم هذا إلا بشر, بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأول كيف هنا أيضا التقليد المزموم إنما اتعوا أباءهم وأباءهم وأباءهم كانوا على الضلال والصالحون صم من بكم من ان من فام لا يغلو واما ان جمل ما كما اتى الله جاعل لو كان في ارض ملائكه ليمشون مضطئنين لنجلنا عليهم من السماء ملك الرسوله الله بالعباد انا لا ان ارسل لهم رسولا منهم يطاعين اياتي ويزكيهم بل أخص من ذلك وما أرسلنا من رسوله وما أرسلنا من رسوله رسول إلا بلسال قومه ليبين له فأرسله بلسال قومه حتى لا يشق عليه وهذه من رحمة الله جل فعله قالوا لو شاء الله أنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إن هو إلا رجل بجنة جنة فتربصوا به حتى حين إن هو إلا رجل به جنة عن مجنون هذا أيضا قد اقرام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورم به ورم به الانبياء لانه مجنون قالوا ان هو إلا رجل به جن فتربصوا به حتى ح فتربصوا به حتى يموت فتربصوا به حتى يعد العمه عما يفوت ان هو إلا رجل به جن يعني مجنون استغفر الله وهو عاد الرسول وهو اول رسول على الارض ومع ذلك لم يعرف له مكانته اهدروا مكانته لذلك عزباً الله عزباً أنهم بل خسرهم الأرض فإذا يتمور قال الله تعالى إذا رجل به جنة فتربص به حتى حي قال رب نصرني بما كذبه وكل ضعيف مصطبع يرفع عليه الله ذلك علاء ويدعو مظلوماً فإن الله ناصره وإن الله مخوي وإن الله يعطيه فوق ما يؤمل ونفتجه قال رب انصرني بما كذبون شوف هنا ال ا الان, الآن الفا بايش الفا السرعه والتعجيل قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا اليه ان فاوحينا اليه ان اصنع <تصفيق> إلي أن أسمع الترك بأعيننا ووحينا فإذا جاء منا فوفار التنوح لآخر قال, قال رب يصرني بما كذبه وأن الإسانة إذا صدق اللجأ لله تنج علىه فإن الله يهلوه في الإجابة يسارع في الإجابة فإن الله عموما قال وَجَسْتَالَكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْمَةَ الدَّعِي إِذَا دَعَيْهِ فلا يستجيب لي لهذه الآية فمن دعا ربه جل في علاء الله لو بالإجابة لا سيما الأنبياء وأن هنا نوح عليه السلام كان منهوفا فرفع يديه مفتقرا لربه جل في علاء فاستجاب الله لإجابه قال رب انصرني بما كذبه قال رب انصرني بما كذبون يعني بما كذبون فيه من الرسالة والآيات التي اعتيت بها ورسالة كان نوح عليه السلام قال وَنَفَعْهُمُ نُصْحِمْ رَبْتُهُمْ نَنْفَحْ لَكُمْ كَالَ اللَّهُ يَرِيدُهُ أَيُّهُ وِيَكُمْ هُوَ قال رب انصرني بما كذبون نوحينا اليه نصنع فرقا باعوننا وروحنا فلننصر بالله وننصر الله نصره وهذا كان بعد صبر بعد صبر شديد بعد الاوه شدة ومشقة تعالى فيها الكفر وكان استجاء اهل الاسلام فكان كانت من حكمه الله تعالى ان الله ياتي على اهل الكفر فينبيدوا اهل الكفر جميعا قال ان هو الذين بيجدوا فتتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فوحين الي ان صنع فركه باعينها فافسر التعجيب فوحين الي ان صنع جاء مرنا ان صنع فركه باعيننا, فركة بأعيننا فيها دلالا واضحه على اثبات العين لله جل جل في اولاد وقالت اعيننا للتعظيم فأوحينا علينا نصنع خلك بعيوننا ففيها لبات العين لله يتدفع لها ولله عيناني بالتالي بالتالي بالكتاب والسنة فقال أنصنع خلك بعيوننا نحن والعاق وانا قد ولا احد يستطيع ذلك تشغيلا ولا احد استئذائك قال باعيننا ووحيينا فاذا جاء امر التنور فاذا جاء امره وفارت التنور فافارت التنور المكان اللي هو يشتغل يعني التنور عنده كانت الايه انهم شافوه واخذ منهم الناس فكانت هذه العلاقة بينه وبين ربه جل فعلا بيخرج من الناس وهركب السليم قال فإذا جعل أمرنا وفار التدمون فسقط فيها من كل انزلجان اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول يعني من سبق عليه القول منهم فليس منهم فاي عايز اقول منهم ثلاثه ثلاثه منه وهيبقى ايضا مساله عقائديه مساله الرحم الكفر والايمان قوله جلت أولا إن هو إلا رجل بيدنا فتنبصوا به حتى حين أرادوا نوته ويتألمون ويتتلب قلمتهم على قتل النبي دون قتل أي نبي دون الإنصياع والإنتيار لهم قال رب صلني بما كذبه وهذه دعوة من نبيين استلابه فاستلاب الله لهم عن تذاوب الإجابة قال فأوحينا إلي أن نصنع سلكة بالعليون إلى وحينا فصنع سلكة بلعاية الله الوكرأي وعناياته بعد إثبات عين الله ذلك أولا لا ننجب النتائج التضارب من, من, من, من كتابي والسنه وهنا انما نقول باعيوننا يعني نحن نراكم ونراقب نحن نراكم ونراقب فوحينا الي ان نصبح فرقه باعيوننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فتسلك فيها من كل ذو جنس اثنين واهلك إلا من ثبت عليه القول فمن ثبت عليه القول منهم فايشبه هذا اشاره الى ابنه الذي صارع يقاوي إلى جبلي عاصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحالب لهم المنف فكان من المغلقين فإذا جاء أولونا بثارة النور فيها من كل انزوجين اثنين وآهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغلقون هنا عندنا إشارة أيضا بأن الله حذر نوحا فطلب نبي الله ابنه حذره ان يسال شيئا قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقوا اردت خاطبني الذين ظلموا انهم مغرقون فهذا ايضا من الله جل جلاله بيان لمن حل السلام حتى لا يسال ما ليس له بيان قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون قدر الله نافذ لا رجوع عن القدر بهذا الحال قال فإذا استويت أنت ومن معك على فلك فقل الحمد لله ذاتي نجالها من قوم الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك على فلك والفلك كانت أول مانا تفعل أو تصنع فلما وركب هو من معه فقال بقول الحمد لله يعني الحمد لله على العفية وحمد أن الله تعالى أن قضعك من يد الكافرين وأن الله أغرق الدنيا بأسرها وأبقى أهل التوحيد فيها دلالة على عدد الإنكار بأن الله يقبض قبض من النار فخرج كل من قال لا إله إلا الله وإلا ما يعمل سيططط يخرج منها الصحاب التوحيد كل من قال لا إله إلا الله وإلا ما يعمل خيرا طبط فهذه المسألة فيها تأويل أيضا عن السلاة والأعمال لكن كما نقول لأن الله ذلك صلاة أنج الموحدين وأهلك الكافرين قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله نري نجانا فكل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقرب انزلني منزلا صدقا انزلني منزلا خير المنزل المنذرين عن عاصم فتحها منزلا والمنزل منزلا أو منزلا نعم منزلا فتح مين وكسر الزايد هو اسم المكان اسم المكان والمنزل هو المطر من الانزاج تقول انزلته منزلا ومنزلا فقرأها فقرأها ابن كثير ونافع ابو عمرو وابن عامر وابن حمزه والكسائي الجمهور وقرأت انزلني منزلا خابطها عاصم منزلا منزلا يا منزلا فقرأ منزلا مباركا والتوقيت الذي قال فيه نوح عليه السلام على عن الدعاء عند نزوله في السفينة عندما ركب السفينة قال الحمد للذي نجال من قوم الطالبين وقال رب أنزلني منثلا مباركا وقيل لما نادل من عندما استوت على الجذي قال وقل رب أنزلني منثلا مباركا وانتخيل من دليل وقلنا المنزل المبارك هو المنزل الذي تقين فيه الطاعة فالمندل الذي تقع فيه لعبادة ربك ذلك علاه المندل الذي انتشه فيه التوحيد هذا المندل مبارك غير ذلك لا بارك تفعي مندل آخر نحن من نحن عند هذه أفواد صبتة ذنب التقليد إذا اشتاب ذكره ففارا من خريب إذا اشتاب ذكره ففارا من خريب نعم بقول الشرف لا شفاعه للكافرين لا شفاعه لا شفاعه لا شفاعه نافعه للكافرين هذه الاخره الهموم التي من أعرف أهل السنة وقدم أهل البدعة هذا مفتدع ضاد الذي يطعف أهل السنة وقدم عليهم أهل البدعة هذا مفتدع ضاد مفتدع ضاد رأيس العلماء كيف كانوا ينزحون على أعراض أهل السنة كان يحن ابن معين يقول على حماد بن سلمة طالما انتكلم في حماد بن سلمة فاتقيموا على الإسلام هذا ليس هذه هي إجابة الأسئلة نحن نقول أننا نجيب الأسئلة ومن